تاکایت شصت و پنجم تا هفتاد و پنجم به مدت حدودان ده دقیقه. <تصفح> عند موتها، إن في ذلك لا. ورِنَّ نَنفُم النخيل والأعناب تتخذون منه تترا ورزقا حسما إن في من الجبال giva ومن الشجر mi da che wamin ma لا ربك ظللا يخرج من بطون آشرات وتلك الأولون في شفا sa ka na ni ko miiya sa pa kau pag والله monndo إن الله عظيم ko tin mi ma طيبات أفد البعض ليحملون وفي نعمة دون من دون اللازمة لا يملح لهم رزقا من من السماء وال earth شيئا ولا يمنوكا لا يقدر على شيء ومر وزقناه منا رزقا حسنا بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله النظيم